وَإِرْ إِلِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَضَلُّوا لِّلنّ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 كَالَّوْتَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ